الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بدي يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتديه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا إنا وعفذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاؤهم نظرة وصورة وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمس ولا زن حريرة ودانية عليهم ولادها وذل الطوفها ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان نزاجها زنجبيلا عينا فيها تسنى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاديهم ثياب سندس الفضر وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آذما أو كفورا وابكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحجون العاجلة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 الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ذُكِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ تَدَحْرَجَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُضِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ وإذا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ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 والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم دي قوة عند للعرف مكين مطاعن فم أمين وما صاحبكم فَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَمِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا لِلْعَالَمِينَ لمن شاء سَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ أَكْبَر الله